يوم تكون السماء كالمر، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم ببنيه. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغا نذاعة للشواء تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين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 والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أذواجهمون لما مَلَكَ تيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون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 إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعتن بصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون